وَابْنُ الجبال جِبَالُ بَسَّ هباء هَبَاءً مّنثَاء وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وأصحاب المشأمة مَا أُصْحَابُ المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر مرضونة متكئين عليها متقابلين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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء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 مخضود، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة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 عربا اترابا لاصحاب اليمين ثلته من الاولين وثلته من الاخرين واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وَكَانُوا się عَلَى la, الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ się runa, وَكُنَّا hej, hej, hej, hej, Powiedziałam, że w tej chwili nie ma wątpliwości, że nie ma wątpliwości, Śmierć się w tym momencie, jaką jest tajemność, jaką jest tajemność, فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الْدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصْدِقُونَ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 أَدْلِ أَمْثَالَكُمْ وَنُشْأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ لأنهم تزرعونه أن نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطانا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون tym, الماء الذي تشربون أأنتم من المزن أم نحن Szanowni Państwo, witam serdecznie, نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن Wszystkie te osoby, które są w stanie znaleźć się w tym są to samości, są to samości, są to samości, إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنت ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان جنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما ويجذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا لهو حق اليقين